أو لم يروا لَهُمْ خلقنا لهم مما عمّل تيدلا منا ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع وبشارب افلا يشكرون اتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرد إنسان أننا خلقناه من فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثدا وانسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي إن الذي جعل لكم من الشجر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُقِدُونَ أَوَلَيْسَ ذِي خَلَقَ الموت والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصالح صفا فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زي إن زين السماوات الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى المدى لعلى ويقذفون من كل جانب دحوار ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأت شهاب ثاقب فاستفتهموا أوبوا أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِي يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَّا نُعْرَضُونْ أَوَا بَالُو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 اتركوا آليتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون